أود تثور ح لم الأغْل لا وَجد رَد فَواهبولةُ مَا لا كدي جحيمًا أح مرا يجاحم فَنصُ مِ الربّ السيتعَ د تثور حَ لم الأغْل لا وَجد رد فَوااهبولثُ مَالَ كدي جحيماًا أح مرًا يجاحم فَنصُ مِ الربّ تثني حطم الأغلال ولذرد فالواهب لثمال كوني جحيما أحمر مجداح فالنص من رب السماء تعالى منها ونقرات ملحمة منها قبسنا نصرا إجلالا منها ونعقد للجهاد جواءنا تحفز في الليل فوق كطالا فلنا على الربوات ملحمه الضحى منها قبضنا نصرنا اجلالا منها ونعقد للجهاد لواءنا وتحفز في الليل فوق كطالا ذات سريح دم الاغلال ويد الردى في احبرا يجتاحهم فالنصر من رب السماء تعالى اذا تثوري حطم الأغلال ولذرد فالواهب لثمال كوني جحيما احبرا يجتاحهم فالنصر من رب السماء تعالى ونزمر في حقدها تسعى هَذَا نَادِرٌ قَدْ جَلَسَ عَنْهُ وَمَا مَنَعُهُ مِنْهُ بِاللَّهِ سَيُؤْذِي وَهَذِهِ آيَاتٌ وَتُشْرِحُ لِأُمَّالِ وَلِيدِ الرَّدَى فَالْوَاهِبُونَ ثَمَّ لَكُنْ جَحِيمًا مَحْفُورًا يَجْتَاحُهُمُ فَالنَّصْرُ مِنَ الرَّبِّ السَّمِيْعِ عَادَ تُشْرِحُ لِأُمَّالِ وَلِيدِ الرَّدَى فَالْوَاهِبُونَ ثَمَّ لَكُنْ وَرَنْ يَجْتَاحُهُمْ فَالنَّصْرُ مِنْ رَبِّ السَّبَاءِ تَعَالَى